لبيك اسلام البطوله كلنا نذل الحما كلنا نذل الحما لبيك واجعل من جماج منها لعزك لبيك اسلام البطوله كلنا نذل كلنا نذل الحما لبيك من جماج منها لعزك سلما سلما سلما لبيك ينعشل الشباب له الدم لبيك لبيك لبيك البيكبييك <سؤ> <d> الب <pueden> هذه الجور غدا سج مع شملها في دولة شملها في دولة ولا سوفتنه كيف حنا بااطلا في جولةين بااطلا في جولة هذه جور غدا سج مع شملها في دولة شملها في دولة ولا سوفتنه كيف حنا بااطلا في جولة بااضلا في جوتي ولا سووفطهض في الأذااق الشامخات زمرة لبيك, لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا قدس إني قد وهبتك من شرائين دمي من شرائين دمي, دمي ختما ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي يا قدس إني قد وهبتك من شرائين دمي من, من شرائين دمي, دمي ختما ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي fins demà! يطالب جلل الانثى صاحت غضت لبي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك, لبيك, لبيك, لبيك, لبيك دمل الدماء غدا سيصنع من كتاب عزتي من كتابي عزتي ولا سوف نقتلك كي تعيش على الكرامة امتي امتي امتي, أمتي دمل الدماء غدا سيصنع من كتاب عزتي من كتابي عزتي ولا سوف نقتلك كي تعيش على الكرامة امتي امتي امتي, أمتي ولشوف تتهتف باسمه الاطفال عاشت رايتنا لبيك لبيك لبيك لبيك بحضن جنود الله عادت تنطلق من مسجدي انطلقت من مسجدي بني يهود الغدر تثر من لئيم معتدي من لئيم معتدي صحفا جنود الله عادت تنطلق من مسجدي انطلقت تفني صليب الغدر تسأر من لئم معتدي من لئم معتدي تعليه تاب الحق تنهض من شريعة أحمدي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك, لبيك, لبيك يا ربي إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي قدت أنتظر اللقاء يوما فعج الرفعتي رفعتي, رفعتي رفعتي يا ربي انني قد دعوتك فاستجب لدعوتي فاستجب لدعوتي قد انتظرت اللقاء يوما فاجر لقاتي رفعتي رفعتي هذا سبيل المؤمنين فاما من لروعتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا اسلام البطوله كلنا نبغي الحما كلنا نبغي الحما لبيك واجعل من جماج منها L'aricà, s'allemà, s'allemà, s'allemà L'aricà, es-làem al-bistolà كلنا n'f'di l'hima L'aricà, a la c'està, a l'aricà L'aricà, s'allemà, s'allemà L'aricà, s'allemà L'aricà, i noi ag'i ets-à-li Va s'cab el-shòbxà L'aricà, l'aricà, l'aricà L'aricà,